وذلك الشيخ ربط الله فلا الله سبحانه وتعالى لن يتكلم فلا سبحانه وتعالى إن شاء ليه يتكلم تكلم ويتكلم إلى شاء سبحانه وتعالى فهل سبحانه وتعالى